يا كثر ما شافته العلم من طيب ورهدى شيء يرضي موقاها وشي يزعل موقاها وكم طمر نازل لجل ما لنا فيها جدا قبل نطمن مثلاها نعتني من فوق وكم وقفنا للخطا الفدح وقلنا بدا من يقدم لنا عنزر تذوق وكم حيش حشمت قلت للمخطي دا لا حاشمنا رسقا حاشرنا نقاع واتقاضي بعضا لأمر حكمه وزادا عن غش من زلتا والصدقه عند الاجواد ما تذهب سودا لو قطعت عنوقه ما قالت عروقا ودايم الاصحاف احسن انت الا فحوه لو تشن انفساها ساخيف دعم